بسم الله الرحمن الرحيم موقف الطريق الى الله يقدم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد قال الشيخ حافظ في شرح قوله في مكن وكل ما له من السبات أثبتها في محكم آياته وصح فيما قاله الرسول فحق التسجين والقبول هذا أن ذكر جملة من آيات السبات الشرعة في ذكر الأحاديث فقال وصح فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المروية في الصحيح كقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عبد وجل يقول الله تعالى أنا مع عبدي حين يذكرني وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ غير منهم واتفق عليه من حديث ابي هريره وهذا الحديث فيه اثبات المعيه الخاصه لعبادي الذاكرين الله عز وجل ما من يسترده كما اخبر سبحانه وتعالى ما يعيد الفريق بجلاله وعظمته وهي معية محبة وحفظ وتأييد وعناية ومعية ذكر له بالثناء في نفسه عز وجل أو في الملأ الأعلى حسب ما يفجر العبد وهي معية منزهة عن الحلول والاتحاد ولا تحتاج الوحيد الى ما فيها او تاويلها بل هي على حقيقتها ولكن تصان عن البنون الكاذبه كما ذكرنا من الحلول او الاتحاد او الغرب وايضا هذا الحديث يدل على اثبات الذات وورد لفظ الذات ولفظ النفس في الكتاب والسنه وقال سبحانه وتعالى عن إيسى عليه الصلاة والسلام تعلن ما في نفسي ولا أعلن ما في نفسي والنفس هنا بمعنى الذات كما ذكرنا روض الذاتي ورد في حول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إني كذبت ساذاة كذبات ثمتان منهما في ذاتنا وفي الصحيح الموقوف حول خبيب رضي الله تعالى عنه ولست غالي حين أكتب مستماً على أي جنب كان في الله مصرائي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلم الموضوع البحث فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي والمراض بذلك البحث وإن ذكرني في ملأ وهم الأشراف ذوي المكان والقرب إن ذكر الله عبدالله جمع من الناس وهذا لأن الناس من نذكر الله سبحانه وتعالى له شرف ومجد له كره الله عز وجل في ملء من الملائكه خير منها احتج بهذا الحديث من يرى تفضيل الملائكه على البشر وهو يدل على ذلك الى ظاهره وهم في الدنيا واما في الاخره اذا دخل المجرمون طبعا المقصود تفضيل الملائكه على صعيد البشر إذا دخل المؤمن الجنه وظاهر الادله لا تفضيل الصالحي البشر قال عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرره وهذا الذي يدل على ان هناك مطلقا يدل على ان هناك ملائكه من افضل من صالحي البشر ولا يلزم تفضيل كل الملائكه او اي منهم على كل صالحي البشر ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهضر الخلق في الدنيا والآخر فقوله كقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرش مداد كلماته نواه مسلم الأربع من هزين وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وقد دينا التعوش ومداد كلماته هنا كان في شنور الحديث هنا لكنها في أصدقائي الشهد منها رضا نفسه وذلك إثبات صفة الرضا لله عز وجل وكذلك النفس ورضا نفسه وكذلك إثبات الكلمات في الجزء المحروف من الخديث مداد كلماته قال عز وجل قل لو كان المحروف مدادا لكلمات ربي انفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولوجدنا به مددا كلماته لو مدد. كتبت بالبحر لانفذ البحر لو كان بحر لها مددا كان بحلها مددا لانفذ ولو لم تكن كلمات الله سبحانه وتعالى وقوله صلى, صلى الله عليه وسلم لما خض الله الخلقه كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده اراش كتب على نفسه بمعنى اوجد سبحانه وتعالى على نفسه كتب في كتابه على نفسه يعني جعل ذلك حقا احقه على نفسه لم استخفه الخلق بانفسهم ولا بأعمالهم قال لما قضى الله الخلقه كتب في كتابه على نفسه فهو موجود عنده على العرش ان رحمتي تغلب اطوي فيه إثبات النفس وفيه إثبات علوه الله على عرشه أنه قال عنده إن على العرش هو موضوع عنده على العرش التصريح لأن بعض الأشياء مختصة لأنها عنده عدى جل نريد على الفوقية وإذا أضيف إنها على العرش كان ذلك تصريحا أن الله فوق العرش وفي إذات الرحمة والغضب إن رحمتني تغلب غضبي وفي الهي تسبق غضبي وفي الهي تسبق غضبي ان على ان اكثر قلبه مرقومون ما اكثر قلبه مرقومون واهل الغضب اقل اقل وهناك من يغفر لهم مما يستحقونه عقاب الله ازداد الله غضبا فيرحمهم الله سبحانه وتعالى وهو ارحم الرحيم لاطاف المحبين الذين يخرجهم عز وجل برحمته من النار هذا من اثار ان رحمته تغلب غضبه وليس معنى ذلك زوال كفة الغضب بالكلية بل الرحمة عوصة من الغضب ومن يرحمه الله عبد الله وحلقه وقد يقول قائل كيف ذلك وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل النار تسعمائة وتسعة وتسعون من كل عيش يقول أولاً لا يلدم من ذلك أنهم يخلدون جميعاً في النار من أهل النار منهم من يدخلها ويخلد فيهم وهو الكفتار ومنهم من يدخلها ثم يخرجوا منها فالحديث 99 سؤون يمكن أن يكون في كل من يدخل النار سواء كان من وسط الموحدين أو من الكفتار ولو فرض أن نمو في الكفتار فقط فإن الانس والجن إلى جانب من يرحمه الله عز وجل من خلقه من الملائكة ومن تأذي الكهنة الأخرى ممن هم في رحمة الله سبحانه وتعالى ممن يخلقهم في الجنة ومما خلق لأهل الجنة من أنواع الكرمات وكل ذلك من خلقه المرحومين ارتذاء ومسل فجملة من يرحم من خلقه اكثر بكثير ممن يحذبهم سبحانه وتعالى من المغضوب عليهم من الانس والجن كل الخلق يعني غير الانس والجن مطيعون لله سبحانه وتعالى لا يخرجون عن امره بل له اثنى من تستوىس الارض هو وكره كما اخبر عبد الرجل وقد وقد احتج به بعض من يقول بخناء النار على خنائها من أن الرحمة تغذب الغضب فذكرنا أن الخديث لم يدل على دوال الغضب الكنية فهو احتجاج باطل لا دليل من الكتاب والسنة عليه بل أدلة من الكتاب والسنة على بقاء النار وعدم خنائها وعدم خنائ أهلها بل كلما خبت فما قال عز وجل كلما خبرت ديناهم سعيرا فقال عز وجل لا يفتر عنهم أهم فيهم ولسون نعوذ بالله من المرش وإنما الحديث يدل على أن الرحمة أوسع من الغضب فأسبق منه ولا يعني ذلك الزوال صفة الغضب الكلية حتى يقال بثناء النعر وأن نهاية أمر أهل النعر إلى انتهاء العقاية هذا الكلام كلام ضاطل لا شك في نفسه وعرف ان المحتج على ذلك من الذين ان الله اعفره الله له في كتاب حاجه الارواح وفي شيء قليل يحتج بهذا الحديث على ذلك وهو كما ان طرح احتجاج باطل القول وهذا بدعه بلا وعن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من شوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اهول بوجهي قال او من تحت ارجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك قال او يلبسكم شياحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا راب الوخاري وغير والحديث فيه بات وجه الله سبحانه وتعالى نعوذ بوجه عز وجل ان يبعث علينا عذابا من فوقنا او من تحت ارجلنا والافتراق ايثر من القذف والقطس اذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان بقاء الحق في الامه رغم وجود الافتراء ليجعلوا الرجوع الى الحق مستطرا فتهلا لان افتراء مع وجود ضائقه من الامه على الحق ظاهره لا ضروا من خالفها او خذلها يؤثر لطالب الحق ان يرجع وان يتمسك به بحمد الله تبارك وتعالى فيكون الافتراء رغم ضرره ايسر نسال الله العافيه نعوذ بالله من كل سن وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلف عليه أمر الدنيا والأخرة أن يحل بغضوك وينجل بسخهك لك الأتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إليك وهو محمد رسولة وهو إن كان ضئي الإثناد إلا أن شهرته في الكتب سيرة يعني معروفة عند أهل الإله قد يقالوا في مثل ذلك الدعاء يعني شراته تغني عن إثنادي يعني في جوازي وصفحة الدعاء بذلك فإنه دعاء عظيم القبر وفيه يعني توسل إلى الله عز وجل بإثناه وصفاته وصفاته وافتقار تام إلى الله عز وجل وفيه إثبات نور وجهه عز وجل واتفط الوجه واتفط النور له واتفطه بسم الله توت الرغب والارتعاد لله سبحانه وتعالى بمنه وبصفاته وصفات الرضا قولي لك العذبه حتى ارضا ولاهبه القوه لله عز وجل ولا حول ولا قوه الا بك فلا تحول من حال الى حال الا بقوه الله وارادته ومشيئته سبحانه وتعالى ولا قوه لعبد من العباد الا لله سبحانه وتعالى في هذا كمال التوكل على الله عز وجل وقوله أسألك لفظة النظر إلى وجهك فراح بحديث صحيح أسألك لفظة النظر إلى وجهك فيما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في إثبات وجه الله عز وجل وإثبات الرؤية وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله الهتغاء وجه الله مثل القائم المطلح حتى يرجع لمجاهد اتفق عليه محمد سيبي صحيح يعني لذلك على صفة الوجه أيضا من قوله افتغاء وجه الله والحق أن هذا استعمل كثيرا افتغاء وجه ربي الله افتغاء وجه الله وهو على حقيقته ويعني يشمل طلب الثوان فأعظم ثوان في طبه المؤمن هو النظر إلى وجه الله عز وجل او يبتغي نظره الى وجه الله كما انه يبتغي وجه الله عند التواب فكل ذلك داخل في هذا هذا التعبير وهذا المصدر او قوله صلى الله عليه وسلم ان استعاذ بالله فاعذوه ورنت لكم من الله فاعطوه حديث صحيح هوه أحمد وأبو داود بن خزيمة من حديث المعباد رضي الله عنه وكأنه حمله على السؤال الواجه نسألكم بالله أي واجه أو أنه أراد أن يذكر لا يسأل الواجه إلا الجنة وذكر هذا الحديث كبلالة من يسأل بالله أي واجه وإن كان خيرا يعني كان لغه في الحديث لم يذكر صفة معينة وقوله صلى الله عليه وسلم لتعدي المعبير القاصة انك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به تريد وجه الله تعالى الا الذات الذي قد فات مناهج والله وفاريه ومحدث الساعه لن تخلف بعدي حين كنا قالوا صاد في مرضي يا رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم تخلف بعد اصحابي يعني ابقى بعد ان يموتهم وقال انك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد وجه الله وهذا هو الشرط وهو بالضبط ما تروجه بالغاظه وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه على وجهه والربي صحيح رب التنبلي وابن حسيمة رب يقيم ورحمة إن الله يقبل بوجهه إلى وجه على وجهه فيه إخبال صفة الوجه وإخبال إخبال الله سبحانه وتعالى بوجهه إلى وجه عبد كل ذلك على صفة حديق بجلال الله لا يشبه وروه المخلوقين ولا إخبال المخلوقين الله عز وجل ليت كم فيه شيء وهو استمع ورسل قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور كفق على صحته هو يدل على إذبات صفة العينين لله عز الله صفة العينين وذلك أن نافي النبي صلى الله عليه وسلم العور عن الله والعور يعني اختلاف العينين إذا كان له عين واحدة فهو أعور ولو كان له أكثر من ذلك صحيح أن الله دل له عينات كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ إن الله كان تميعا مصيرا ووضع إبهامه وسببته على أذنه وعينين وهذا الحديث ألا إن ربكم ليت بأعور وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على أهل في ذاتفة العينين لله عبدالله ونقل ابن أول حسن أشري في الإبانة وهو آخر ما أدلتها اتفاق بالسنة على إثبات أن الله في العينين الحديث اتفق لي معي في أنس ومن عمر وغيرين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يقول الناس لآدم أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيه الحديث متفق عليه عنه خلقك الله بيت في فتبة اليدين لله عز وجل بهذا ما عريده من الحياة وقوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ لا تغيطها نفطا أحاى الليل والنهار أرأيتم أنت طمد فلق السنوات للأرض فإنه لم يغض ما في يمينه قال وعرفه على الماء وبيده الأخرى من إذانه يخفض ويرفق يد الله ملء بالخير والبركة لا تغيضها لا تنكسها نفقه مهما أنفق على عباده لا ينكس ذلك بما عنده تحفاء الليل والنهار دائما صب على عباده بالخيرات دائما صب الخير على عباده بالليل والنهار فرايت ما انفق منذ خلق السماوات والارض النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى التفكير والتدبر فيما انفقه الله عز وجل على عباده منذ خلق السماوات والارض من ارداء فائله واعطايا ومنن ونعم كل مخلوق يوجد على الله الارض او في باطنها او في السماء وهو مغمور بنعم الله والله عز وجل يعطيه ما شاء من النعم ثم يرحل في بحمد الله عز وجل وياتي مخلوق اخر لا يكون ايضا يعطيه الله عز وجل من النعم ما شاء سبحانه وتعالى وكل ذلك لمن قسم ما في يمينه بقدره وقال هنا في هذه الروايه ويده الاخرى الميزان فيخفض ويرفع ويرى في هذه الاخرى نذكر يعني في وصفها انها شمال او يمين وتتاذي الاحاديث انها يمين مباركه كذلك والتي فيها ذكر الشمال ايضا صحيحة وهي يمين في البركة والشمال يمين مباركة ذلك من في النقص الذي قد يتوهامه البعض كما يعلمه الناس عن شمال الناس فشمالهم ابار وقل خيرا وبركا فنفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم النقص المتوهم عن شماله أكبر فهي شمال يمين موارد يمين في البركة والقوة وليس فيها نقص كنقص شمال المشر ويمكن أن يقال أي من ذلك أن يقال لها إتماء يمين وشمال وعضب علماء يجعلون ربض الشمال شهر زن فليس بصحيش فإن الحديث ثبت في مسلم وأحمد وله طرق متعددة في ذكر الشمال في ذكر الشمال وصحيح انه ولواجي الثقاب يعني ما لم يرويه غيره ليت شابا السدود ولواجي الثقاب خريفا لمن هو ارتق منه وكونه وذكر الشمال ليت ذلك مخالفا لذكر اليمين اصلا والجمع ممكن وكما ذكرنا هي شمال يمين في البركة والقوة او لها اسمان كما ذكرنا فلا ينبغي قضعيش الجواية لذلك يخفض به بالعبل سبحانه وتعالى من شاء ويرفع من شاء قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبل يوما كيامات الأرض فتكون السماوات يمين ثم يقول أنا يمين اتفق عليه من حديث المعروف قال وتصديقه صلى الله عليه وسلم اليهودية الذي قال له يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات على مصباحا والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحف رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا أي تعجبا منه أن اليهود ما زال عندهم من علم أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله فذلك أنه قال إنا نجد في التوراة وتصديقا لا لأن هذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثله قوله عز وجل استوى على مقاعدهم يوم القيامه والسماوات مطغيات بامان واما من زعم ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضاحكا مكارا فهذا من الجدل العظيم مثل هذا لا يصح فيه لو كان هذا مما لا يجوز كما يزعمون اهل البدع في فشاطر رب سبحانه وتعالى ان هذا كلام فيه تشبيه و مجاز فكيف ابصح ان يوصل الله عليه سبحانه في موضع هذكا في الرب سبحانه وتعالى زعمت وكيف يقول المسعود رحمه الله تعالى عنه تصديقا لقول الحر وهو فاهم منه ذلك وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ثم تجعمون أنتم وأنتم بعيدون تمام البعد بينكم وبين الرسول صلى الله عليه عليه وسلم يعني ما بينكم من التهين والأمكين والأزمنة والجهل من سنته والجهل بطريقته في صفات الرب سبحانه وتعالى تقولون أن ذلك استهداء بقول الحر مسعود وادي الله الذي حضر القصه قال تصديقا لقوله انتم يعني تكذبون وتقولون غير ذلك في روايه في الصحيح قال نجد ان نزل الله اضطراف على ظهر والارضين على ظهر والجبال على ظهر يشير الاصابع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عندما ذكر القدر رب سبحانه وتعالى الأرض واستماد بيمينك فجعل يقبل بيده ويدبر ويقول ويهزهن يقول أنا الملك وجعل رسول صلى الله يقبل بيده ويدبر يقبله وعبسطه حتى راجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن عمر ساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر اهتزد هذا من المعجزات النبي عليه وسلم اهتزد من ذكر يعني صفات الرب سبحانه وتعالى ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الحديث في ذلك جد دي والاصابع على ما يليق بجد الله في بعض الراكة خمسة بعضها ولذلك يعني لا نذكر عددا محددا لاصابع الرب سبحانه وتعالى بل له اصابع سبحانه وتعالى كما اراد كما هي صفتك كما هي صفتك وقوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمته تعالى وغضب أن على نفسه يعني أحق ذلك على نفسه إنما كتبه عز جل في كتاب إنه كتبه على نفسه أي أوجبه أو حق على نفسه إن رحمته تعالى وغضب كما رأي الشاهد منه هنا كتب يده في رجل يد قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يفتح أبواب السماع في صلوه الليل الباقيه فيبسط يديه فيقول الا عبد هلني فارطيه الحديث تقدم اذن بشر غير بسط يديه وقوله صلى الله عليه وسلم من صدق بايدل تمره بما يعادل تمره بايدل تمره من كذب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب فان الله يتقبلها بهاميه ثم يرديها لصاحبها كما يرد اهلكم فلوه المغرو الصغير خاص صغير حتى تكون مثل الجبل حتى تكون مثل الجبل اتفقوا عليه الشيخ بنو ان الله تقبلها بيمين تصبح التمره مثل الجبل في البركه نتيجه البركه والنماء الذي وقع فيها يقول بالصدقات عز وجل يزيدها حتى يغلب العبد عليها اضعاف المضاعف شاهد منه لا يصعد الى الله الا الطيب الصعود الى الله في صفه العلوم واثبات ان الله تقبلها بيمينه اثبات اليمين لله عز وجل وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث استجاب ادم وموسى فقال ادم يا موسى استضافك الله بكلامه وخط لك التوراة يعني كتب لك التوراة بيده خط بمعنى كتبها بيده اقول هذه كتابة فعل لا جل كتابة غير مخلوقه ذو خطوطه هو نفسه الذي سطط فعليا كتب على متبراته في الالواح كما قال وكتبنا ناموا في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فكتبها سبحانه وتعالى بيده بيد يثبت الاياد ويثبت الكتابه التي يفعلها عند ذاته واثبات الكلام ان الله قدر الله اتفق بك كلامي فاتفق الله بك نبي اي تخص بان تنع كلامه من الله ذي الوصى وايضا القول بالتوراة فان التوراة كلام الله سبحانه وتعالى فإنه كتب الله وضمن كلامه وقوله صلى الله عليه وسلم ان يد الله هي العليا ويد ويد المعطي الذي تريها ويد السائل اكثر من ذلك حديث صحيح رواه نحوه البخاري واستناده قال هذا هو بن خزيمه صحيح الحديث خير كده يا لله هي الاولى والشاهد من احداث علو يا لله يعذرنا ثم بعد ذلك علو يد المؤتي على يد السائل الاخر وقوله صلى الله عليه وسلم في قصه خلق ادم فقال الله تبارك وتعالى ويداه مقبوضتان اختار ايهما شئ فقال اخترت اليمين ربي وكلت يد ربي يمين المباركه ثم بسطها فاذا فيها ادم وذريته اسنده بحق اما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح قالت الالهه تعالى وله قبضه ويده اذا البسط والقبض فعل رب سبحانه وتعالى بيده يقبض ويبسط هنا صفات الافعال ولذلك هي مؤلقه بالاشياء ففي وقت يقبض الله عز وجل وفي يد يبسط الله عز وجل واما باليد والسلطان فهذا في النفقه والجود والعطاء على الدوام ينفع سبحانه وتعالى احيانا يقبض يده على الدواجات كما قالوا الارض جميعا قرض ضده يوم الكامل هو يقبض الارض بيمين وتكون السماوات ايضا بيمين وهذا الحديث قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مبركة اذا نجاد الاخرى يعني هي الشمال ولكن قال هنا كلتا يدي ربي يمين لانه عندما اختر اليمين نازدها الشمال على النقص اذا قال وكلت الى ربي يمين لكنه اقترب يمين اختار اليمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصه سؤال موسى عليه السلام رب اكبر من العمالات اهل الجنه قال يا ربي فاخرني اعلى من منزله قال هذا رب وفي روايه اولئك الذين اردت يعني الذين ارادههم الله وهذا اردت يعني هذا الذي اراد الله عز وجل ان يذكر ويبينا ان هؤلاء الذين اراد الله اصطفاءهم واختيارهم واختيارههم عنده جل جله واراد ان يسال عنهم ليبيين صفته قال اولئك الذين اراد وقال هنا في البيضاء قال هذا أردت فتوف أؤمرك وردت كرامتهم بيدي وختمت عليها ولم تذنع أذن ولم ترعي ولم يخطر على قدر السلام الله جرم منهم الله عزيزا غرت كرامة المؤمنين في جنة عجم بيدي هذا من أعوام ما شرف به المؤمنون أن الله غرت ما أكرمهم به من أنواع النعيم بيدي سبحانه وتعالى قال غرست كرامته بيدي وهذا تشريف عظيم من كما ان اعظم شرف لادم عليه السلام من اعظم الشرف لادم ان الله خلقه بيدي كما أن اعظم من اعظم الشرف لموسى ان الله خطط له وخط له الاوراد هذا شرف عظيم وقد جاهل ابيس ذلك الشرف كما جاهلوه المحرفون فنقول جيده وعرفونا كما جنجلويس حيث لام الterno الى ان الله عز وجل كرم ادم بان خلقه بيديه حين قال الله ما منعك ان تسجد لما طلقت بيديك استكبرت عن الله العلي فبين له لماذا فضل ان خلقه بيديه ان خلقه بيديه لا يكون تنقلا له يكون فكاء فكاء واجليس غافل عن ذلك وغافل عن يعني تكريم الذي عذر له ادب الانفرقه ولو قوله صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامه قبضه واحده يكفوها الجبار بيده لا يتكثاها يعني يضعها في كفه سبحانه وتعالى يكفوها الجبار بيده مزللا لأهل الجيئه يجعل الله عدل الارض طعاما الارض الذي يشنس عليها تكون خبزا تكون خبزا وطعاما يعني إن كلها تكون بذلك هذا من كرامة الله على الله يحطيه الأرض على صفحة أخرى الأرض ترام الأرض طين الأرض معاذ وحعيد الله عدد يجعرها في كفه نجمع الجميل لكل الخير الذي فيها يعني الناس انما يغتر بعضهم ويتملك بعضهم بما يعطيهم الله من اجزاء من الارض وهي رزقهم وزياده ووسعت الملايين من البشر الاف الملايين عبر السنين والله وحده يعطيها خبزه واحده لاهلها خبزه يعني طعاما معمه لاهل الزهار جازى الله وحده طعاما ياكلونها فيفضل العامه عد لهم في ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يمسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من غاربها رواه مصير في صفة الكاعدة وصفة الذات وصفة الذات في باك اليد وصفة الفعل البصد وذلك مقيم بوقت إلى طرق الشمس من غاربها فالله يبسط يده بالليل والنهار ليتوب إليه المسيئون فمنع اتاء بالنهار او فرصته بالليل ولاءء في الليل, الليل فله فرصته في النهار فضلا عاما كان كانت ثوبته اسرع من غيره كان الودي رجل النهار يثوب في النهار فيا في في لله عز وجل ما وصلت اليه بالقبول وكل هذه الاحاديث تثبت فيها المعنى الذي يقول عليه التيار معنى القبول كما ذكرنا مثلا او معنى النفقه وبعد الود والكرم في البط مثلا اليدام وصدانة النفط وهنا في القبول مع إثبات صفة اليد لله عز وجل وقوله صلى الله وحوله صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتفرر إلي بالنواة فيه حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يده التي يمتش بها ورجله التي يمشي به طالب الخير وهو يدل على ان الله يحب من شاء من عباده وان صفه المحبه صفه فعليه يتعلق بوقت معين بعد ان يتقرب العبد الى الله بالفرائض ثم بالنوافل يحبه الله سبحانه وتعالى يحبه كله قبل ذلك كان يحب منه فعل الطاعة ولا شك أن فعل الطاعة يحبه الله عز وجل إذا كان يكون العبد محبوبا من كل وجه هذا أمر آخر ذائب على مجرد حب الطاعة منه إذا إنما يصب درجة المحبوبية الكاملة إذا واضب على النوايا في جباعة الفوضاء فالله يتقرب إليه فالقرب منه أيضا هذا يعني يونكرونا من الاستفاد ان الله يتسع للتقرب اليه قربا ان العباده تقربون من الله سبحانه وتعالى الجهميه ينفون ان الله يقرب من خلقه وينفون ان خلق يقربون من الله ويزعمون ان كل ذلك تشبيه وهذا باطل فالخلق يتقربون الى الله هو الرحيم الغفار لهم كما شاء عز وجل وهو يتقرب اليه لكن تقربه اليهم مثل من حديث اخرى هنا فيه مثل المحبه اما قولو فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به فرحناه ان الله يؤيده ويقويه ليس ان الله يصبح هو صفه الناس او ان العبد يصبح هو صفه الرب او انه يحل فيه فان هذا الكفر بواح ولا يعذ بالله الذي يقول ذلك ان العبد اهل للرب او الرب يصبح هو العبد هو الكفر الاكبر انك العبد لله بلا نداء إنما معنى الحديث كنت سمعه الذي يسمع به ما تفسره الروات الأخرى فبي يسمع وبي يبصر نحو لا قوة إلا بالله وهذا كله أن الله يقويه أن الله يجعل له في تمعه قوة على طاعته ويريه سبحانه ما لا يرناك ويسمعه ما لا يسمع له بفضله سبحانه وتعالى ويكون ذلك في مرضاته وكذا في البطش والمشي فيوفقه الله لما لا يوفق له غيره ويكون ذلك في طاعه الله وقوله صلى الله عليه وسلم اذا احب الله العبد نادى جبريل ان الله يحب فلان فعبده فيحبه جبريل فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلان صاحبه فيحبه اهل السماء ثم يربه له القبول في الارض أن يحبوا أهل الإيمان في العرب فهو البخاريس النبي رحيم إذا أحب الله العرب بذلك المحبة لله عزيز فالله يحب من شاء من عباده وهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أستابق في ما رويه عن ربه أنهم المؤمنون المتقربون إلى الله بالفرائض ثم المواظب المواظبين على النبي المواظبون على النبي وأن جبريل يحب العبد إذا أحبه الله عز وجل وناداه تبعا وحب الله سبحانه وتعالى وكذا محبة الملائكة وأنه السماء وأرواح المؤمنين والأمان يعني من أكرم الله عز وجل الله ثم المؤمنون في الأرض من علامات حب الله عز وجل العبد ووضع القضاء منه وتكملة الحديثة تلعى الإثبات أن الله يلغض بعض خلقه ان الله اذا ابغض عبدا اذا ابغض الله عبدا ماذا يجدي ان الله يبغض فلانا فابغضوه فيبغضه الجبيل ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه فيبغضه اهل السماء ومن تبعهم بالبغضاء والكراهه فبغض قلوب المؤمنين لعبد من علامات كره الله تعوذ بالله قوله صلى الله عليه وسلم وما احد اصبر على اذى ما يسمعه براء يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم الاستقرار واليسر هذا فيه ان الله عز وجل الصامون يحلم سبحانه وتعالى ولا يعاجل بالعقوبه فهل يسمع سبحانه وتعالى اذان الرب عز وجل وهو لا يضر عز وجل الاذى ذا ضر ولكن يؤذون الله ورسله حين يبداون لابد ولاد كان النصارى والمشركين الذين يقولون ان الملائكه بنات الله واليهود الذين يقولون عيسى ابن الله والاعوذ بالله من ذلك ثم هو مع ذلك يعافيهم في ابدانهم واموالهم واولادهم ويرزقهم عزا ودلما شاء الله سبحان الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط إباده وقرب خيره والحديث هذا بعضه العباني وحسنه ابن قيم وذكر أن العلماء تلقوا بالقضور حديث أبن زين وخيره عجب ربنا من قنوط إباده من يأتيهم وقرب خيره في المقر وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا يقضون في الجنه بالنسبه هذا حديث رواه احمد بن ابيه عليه الصلاه والسلام هذا حديث صحيح اتفق العجب العجب تبارك الله عز وجل عليك ذلك ما شاء من عل الجهل وانما اجتماع امرين يعني متضادين فهم يقاضون الى الجنه بالذات كونهم يكرهون الاسلام اول الامر ولكن ذلك هو خير لهم وذلك هو المطلع له وما قالوه الى الجلمه بسبب اختلافهم وحكمتهم للمسلمين تواجه اجتماع امرين كما ذكرنا في امر التعدد وقوله تبارك الله لم يرضى الله الا رجلين يقتل احدهما الاخر الى هما يدخل قاذو هذا في سبيل الذي يقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم قاتل الجري في لله فيقتل ويستشهد اتفقوا اتفقوا هو يضحك الرب سبحانه وتعالى هذا الضحك ضحك, ضحك يليق بجلاله وعظمته يذكره كما جاء في ضحك الله عز وجل يدل على حصول الخير منه كما قال القائد العام او يبحث ربنا عز وجل قال انه قال ان رب يضحك خيرا فضحك الرب عز وجل ضحك الرب عز وجل دليلا على حصول الخير منه وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله هذا صريح في اثبات الغضب لكن الغضب من صفات الافعال التي يتعلق وقت معين خلق وقت معين فيقال ان رب هذا ربي قد غضب اليوم وغضب لم يغضب قبله مثله ولا ولي الله بعده مثله تربط الافعال تتعلق بنشيئه عز وجل يفعل ما يشاء ويرغب يشاء ويصح نفيها لان كمال صفات الافعال ان يفعلها الله عز وجل متى شاء ويتركها متى شاء يترك فعلها متى شاء ولذلك يصح نفيها قبل هذا الفعل قبل هذا الوقت وبعده كما نقول ان الله كلم موسى حين كلم ولم يكن كلمه قبل ذلك ولا هو ولا هو كيكلمه الان عند جبر التوف مثل الاشاعره القائلين بان صفه الكلام الازليه القديمه لا تكون في وقت ولا يجوز ان اقصد الافعال وكذلك المعتزله يمكن وصفه طاقه لكن هنا نفي هذا الغلط والنفي هنا نفي ان مثل هذا غلط لم يغضب مثل لم يغضب طبله ومثله الا فقد غضب قبل ذلك سبحانه وتعالى ويغضب بعد ذلك والله عقابه لأهل النار غضب كما ذكرنا لا تزول ديسته ولا ينفع الله عبد منها ما يشكر وقوله صلى الله عليه وسلم من آنا على قسمه في غاض فقد بء بغضب من الله وضعفه الشيخ الباني والله انه قد روع استراجه لكن لكن الروايات اخرى تصوب وهي روايات من خاصه مفاضل لم يذكر في سقطه في سقطه الله حتى ان اكبر الروايات الخاصه مفاضل لم يذكر في سقطه الله حتى يندى حتى يتوب والله يعلم استندوا قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ومن رجل يدا امراته الى فراشي فتبى عليه الا كان الذي في السماوات وفي الثرى حتى رضى عنها الله الله سبحانه وتعالى جعل سقطه وغضب على من يطلق عليها ذا الله إذا دعال إلى, إلى فراش أولا فيه البد يد كيف قال والذي نفسه بيده فيه البد هروه الله عزرنا مستماء أي فيه البد إلا كان الذي مستماء فيه البد سقط ساخطا عليها أعوذ الله من سقط إلى قائل رحمة الله وقوله صلى الله عليه وسلم اذا ابغض عبدا داعجد رائله فيقول اني ابغض فلانا فابغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي بجن في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فداه قومه قال فهو يبغضهم ثم يوضع له البرداء والبرداوه وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن عبدي اكل الا اكله فاقتضوا عليها واشرب الشراب فاشربوا عليه كونه اذ بترضى رضى ان الله عز وجل يرضى من العبد بالقليل فاحمد ابي حمده تنائي على الله عز وجل اعترافي بان نعمه في هذه اللقمه والاكله شربه منه عز وجل ويسمى الله بقوله الحمد لله بذلك ان الله ارضى عنه ذا الحمد لله يرضى بالقليل من عمل ويرضى الكثير شكورا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصه اصحاب الايمان بلغوا قومنا ان ان قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضى عنا هو في اثبات الصفه بطل هذا حديث صحيح الحديث انس انس هو من التزيد المنسوخ تلاوه وكان قرانا يتلى وقوله صلى الله عليه وسلم في قصه سفي هوازي الله أرحم بإباده من هذه بولدها المرأة التي كانت تبحث عن صبيه حتى وضع طبيا فأخذته فأذقته لطنها وأرضعته فقال الله أرحم بإباده من هذه بولدها وهذا عباده المغنون وهذا العباد المغنون فالله أجعل منه حديث أخرجاه وكالي في عمره فقوله صلى الله عليه وسلم وجعل الله رحمة مئة جزء فأمسك عنده في تسبعة متعين جزءات ونزل في الارض جزء واحده فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع قدام حتى ترفع قدام لا تحافرها ان ولدها خشيه ان تصلها فجورا لله هذه الرحمه المخلوقه اثر من من اثار التصرف الربي على وجه المباركه لان الله عز وجل احماد الرحيم الرحيم جعل رحمته في عباده وهذه الرحمه قسمها 100 جزء فبجزء واحد المائة من 900 من ال100 يجد الواحد من الثناء فصراحه بالخالق والخلق كل ما في هذه الدنيا من رحمه في غروب الحيوان والوحش والبشر الاولين والاخرين كل ذلك من اجزاء رحمه واحده وقد ذكر عند ورثهنا السينه اليوم رجاله فما حضراتكم هذه الرحمه المخلوقه اثر من اثار اتصاف الرب عز وجل بالرحمه التي صفته سبحانه وتعالى يمكن ان نعناه امام سلمان قال وفيه ان الله جاعل رحمه لكل رحمه داقه ما بين السماء يعني الرحمه الواحده تملا ما بين السماء يرحم الله بها من شاء صلى الله عليه فاذا كان وكما كملها بالصبر تمل المياه في هذه المرحله وقوله صلى الله عليه وسلم اعوذ عذتك الذي لا اله الا انت أن. الذي لا يموت, يموت. الحي الذي لا يموت والجن والرسل يموت اخرجه البخاري اذا تخذ العبد افتقته الحياه صفه الالهيه قول عزتي جل لا اله الا انت <الذي, الذي لا يموت وقوله صلى الله عليه وسلم عن ايوب بل وعلتك ولكن لا غنى لي امر غنى بي امرك يوه كان تطلب غنانا اخر عليه جراد من الذهب فجعل يحكي في ثوبه يعني بدا من ان يلبس الثوب جعل يجمع الجراد من الذهب في ثوبه فقال الله له اولا اكن اغنيتك عن هذا انا غني اعطوه أن واست عليه بعد برضه بعد شفائه من المرض فقال بلى وعيسى يعني قد اغنيتني ولكن غنيني انبرك يعني انما يجمع هذا تفوكا لانه نازله من عند الله واعطيه من الله عز وجل هذا الجرات الذهب وليس لاجل انه يريد المال فقط بل لانه لا يترى عن بركه الله عن البركه التي جاء من عندي في حياته ام اذ قال بلى وعيسى خرجه المبارك بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد ان تنور السماوات والارض ومنت فيها نور السماوات والارض نور السماوات الأرض يعني منور السماوات والارض وهذه اهل السماوات والارض وخالق النور في السماوات والارض وهو عز وجل النور حرازه فلو الحمد قد جلا لوجه نور كما قال اشرقت الارض بنوري وبدها قال اعوذ بنور وجهه فالله عزل وجهه نور سبحانه وتعالى كما سبق سبق الحديث بذلك ومن آتال اتصافه عز وجل بنور انه جعل النور خلق النور في السمد وجعل في السمد نور عظيم فأنت نور استمرت الأرض، ليت أن الله هو هذا النور المخلوق، كان نور الشامس أو المبلغم أو الحمر أو الكواكب أو النور مخلوق، ليت أن الله هو هذا النور المخلوق ولكن الله منور استمرتنا but firsthand. فهو سبحانه وتعالى خالق النور في بСינה ولا شك ، عن ذلك من آثار اكتصاته بصفة نور عز وجل أن النور من صفته عز وجل ، خلق نور في, في من شاء من الخلق لفهما ان قال ان تروس الارض ومن فيه من نور من في السماوات الامص ممن جعل الله في قلبه نورا اعوذ بالله من قول الايمان في قلوب الملائكه والمؤمنين فالله عز وجل الذي جعل هذا النور وخلقه في قلوب من شاء من الخلق وهذا بهذا النور من شاء من قلبه سبحانه وتعالى كلام السلف في تحسير اللهم يدور حول ما ذكرنا اخرجاه من حيث العباس وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من فقطك وبمعافاتك من عقودتك وأعوذ بك منك لا أحسي فناء عليك أنت كما أنت عرس رواه مسلم والأربعة أعوذ برضاك من فقطك ففي الرضا وفقطك أننا لا نعوذ ومن سخط الله الا ناجا ولن نوفق للبعد عن معاصيه الا بتوثيقه لنا بطاعته عز وجل ونعوذ بك منك يعني لاعوذ مما قدره الله من السوء بالاعتصام بالله عز وجل واللجوء اليه فاذا فان الامر كله من عند الخير والشر كله من خلقه وإيجاده فتأوذ بالله سبحانه وتعالى منه بمعنى انك تساله امنع وائذك من شر ما قضى فهو قوله عليه الصلاه والسلام اعوذ بك من شر ما قضيت وكذا اعوذ بالله من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء فذلك اننا نؤمن القدر خيره وشرره خير قدر خليله وستر ونؤمن ان الله قدر الخير وقدر الشر فالشر مقدر من عنده بالخلق وافاده بالدواجه فنعوذ بالله منه نعوذ بالله ان يقدر علينا سوء واتاله ان يصرف عنا الشر والسوء الى الخير نفر من قدر الله بالسوء والشر الى قدر الله في الخير والنعم والحب وقفي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمضي ظالم حتى اذا اقضاه لم يفلته وقال ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اذ يجشيد خرج هذا الحديث في يوسف يمضي له اتركه عز وجل ويمد له في الظلم والفتاه ثم يأخذه عز وجل بالاقاب اخذ عزيز مقتدر وهو نخوه قوريدي وهو شديد المحال شنا اخذ بالاقوبه وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يكن لينسى شيئا هناك معنى بكناتي النفي في فتر الله عز وجل انه لا ينسى وقوله صلى الله عليه وسلم والحبيب اصلا ما حل الله ذي ذي فرحلال وما خرمه فهو حرام وما تكت عنه فهو عفو كان لو كان بك العديد كاملا كان أولى ذلك أنه قال وما تكت عنه عفوه وعفو عفو إن الله لم يأكل يأكل يأكل شيئا وما كان ربك نزي فيه نفي صفة المسيان وذلك عكمال العلم وفينا استفاد صفة النفي لأن ينفي عن الله النقص وإثبات السكوت أيضا أنه قال وثكت عن أشياء رحمة بكم من غير السعيد سكون فواصلات الله اعذن ان الله يتكلم اذا شاء وقوله صلى الله عليه وسلم في حديثه لا ومقلبي القلوب الله يقلب قلوب عباده قلوب الرجال بين اصبعين واصابع خاتمه قوله صلى الله عليه وسلم يقلب الا ما بين اصبعي معصم الرحمان فاذا شاء يقيره واقامه واذا شاء يزله واداه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف المصرف قلوبنا على طاعتك علي صراوه احمد الشيخ وقال وراوه وهو خاله عائشه وفي صد الجام مقلب قلبه في خده قلبي على الدين هذا الصحيح وقال السيد احمد طب ما يقوله صلى الله عليه وسلم في صفه الجنه والنار انها لا ضرر قفيها اي في النار يعني هي القضيه يعني في النار وتقول هل منزيد التابع طلع فيها رب رب العالمين قد احضر فينزل يضعها الى بعض يرتمي بعضها الى بعض, بعض. وتقول قد قد في الذبسي كما قرئ لاذا قد قد قد تكفي لا تزال جنم وتقول هل المزيد حتى يضع ربه لذته فيها قدن فيها معنى عليها خطوات التماثيل هذه يضع عليها رجله الرجل في بتر الرجل و بثبات العزه والكرم فها تدعو باذن تقسم بالله انها قد تحتت لا ينجي من النار الا هو الطالب لا تزال جنة تطلب المزيد من الله والله قد وعدها ان تملا لن يكفينا اياها الا الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا شخص ابي رب الله علقها بخري وراها مستد هو بكريم معلقا وسلامه مستد والدوري 100 وما بي عصب ولا شخص معناه لا وقوله معنا صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيره دفاع والله لا انا اغير منه والله اغير مني من اجل غيره الله حرر الفواحش فظهر منها وما بطل والله قدر الله يا غار وغيرته تخرين الفواحش فهو قد جل يا ترون ان ياتي عذاب الفواحش لا يقض بجلدها الزجل قال ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعد الموشرين والمدلين الله يحب العذر ولم يعذب عباده إلا بعد إقامة الحجل لم يكتفي بحجة واحدة لم يكتفي بالمثال ولا بالفطرة بل بعث الموشرين والمدلين ولن يعذب أحدا إلا بعد قيم الحجل لماذا لأنه يحب العذر سبحانه ذا صفته عز وجل ولا احد احب ايديه الممدخ من الله ومن اجل ذلك وعدا وتوعد تتيم دخول العباد ديات ليك يكسي ولدك تفرغوا وخلك من ايت والحديث في هذا الباب تكليفه جدا درسه استقصاها الى بطن صغير فيما ذكرنا كفايه وما اشبهه بسديره وسديره اقوى التسليم والقبول قال تعالى والله صدقنا في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا وبايذكر الا اول الالباب ربنا لا تزقل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ولا نظن كتاب الله, الله بعضه ضاع فنتبع ما تشبه من تشبه منهم سفاء الفتنه وابتغاء تاويله كما يفعلهم الذين يذكرون زريع هانا الله عمان ذلك منه كرمه وفضله بنفسه فننكم مره ان شاء الله هذه هل هذه الايات فيها كلام متشابه ولا معنى ذلك نعم هي من المتشابه الذي يشتبه على اهل غير الطلاب و تستقى الكتاب كله عند اهل الحق لانها رد المتشابه المحكم تفهم المقصود و المعنى الباطني السؤال ده طبعا معنى اسمع كلام ابن اه بيقول الحديث سبع وفيه رب العالمين قد ما الا يدل على خروج مخلوقات اولا لابد ان تعتقد ان هذا هو مبدئيا الله لا يحل في مخلوقاته وتقولنا فيها ما رأيت علي ترى لك الله الله جعل الرحمه هذه الرحمه المخلوقه كلها وننزل واحده منها وذكر عندها في نفس نفس دي, دي دي كلها من اثار صفات الرحمه التي وصفته الله جل قول بعض اهل دين اذا حب الله عبدا اقبل الله عليه قبول عباده قلت والله والله لا يؤذى لا انا قلت مش كده قلت والله لا يضر ان الله عيد لا يضر إن إن انما يطر على اذى يسمعه من الذين رضون الله عز وجل انت سمعتني كويس احنا قلنا ان ربنا قادر يطلع الاذى ولكن هذا الاذى ليس ضروره كلام اهل العلم اللي قالوا الكلام ده ده كلام اهل التوفيق اللي بيقولوا اذا حب الله عبدا اكبر الله عليه بعد ده تفسير فمضطره ولو الايه مضطره القبول في الاخر لكن ان ده هو المحبه لا المحبه ده حاجه ده ما يقدر ما يقدر الله بقلوب عباده ان الى هذا العرض هو اكثر من اثار حب الله عبد الله شوف الكلام في الصفحه الاولى في الصفحه من جهه انه وصف الداخل ومن جهه احادث الكلام في الصفحه فاحادث لم يقدر الله متكلم اذا شاء اذا او متكلم اذا شاء في وقت ما في حول إيه بعض النبي صلى الله عليه وسلم يقول بكم شئ سيدنا نتائمين أنه يقول على كلام المتكلمين كلام التلاسيسة قول بعض الفرر عن الناس مركبت من أنتواه للمفرد والله دمنا رحمة ربنا أننا ما نشرح بشكل كده الجهد فيها الكركعة ولا نوع الدعم لله ما نعين نفهمها أنها مهماكة ما هي ممكن تسرع ونوع التعافية النشر فيها على دم من دمنا والحمد لله كلام من ربنا وكلام النبي صلى الله أعظم ضركة من هذا ينخذ عمليك الحمد لله وهو كلام اللي قوله ربط بشان إيه إذا ما يرده على القالة بدعة الحتت دي أحسن حاجة فيها في كتب المتقدمين إنها ماتت خلاص عدوها أما نحن نعد فصاص وفصاص دي من ملاش نزمة ليس من مش احتجينها ويقول جسد النورية في ربيها لمن أثبت أن أجسامها متماثلة قالوا أيضا فلا اعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه لا اعتماد باطل ذلك أنه إذا ثبت تماثر الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالخدجة التي ينفون بها الجسم وإذا ثبت أن هذا التنظم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا رحده كافيا في نفي ذلك لا يحتاج نفي ذلك إلى نفيه يسمى التشبيه لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا لان يقال لو ثبت له كذا وكذا كان جسما ثم يقال والاجساد متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويندوز وينتني وهذا منطق عادي لكن حين ان يكون مشترك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجديد فيكون اصله فيه نفي الجسم وهذا مسلك اخر نتكلم عليه الكرام مفهوم هو قصده ان نفي التشبيه مش لازم يبقى نفي التشبيه بس الكلام مش مهم الاكثر ولا فهد فيهوه بعدين قلنا ان اللي قالوا الكلام دا ايه ماتوا وبدأتهم ماتوا وكان كان كلاو... لابدت موت أصدقاء كلام أهل البيض هذا كلام ليس له قبول في الخلق كلام الله وكلام الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الله له القبول رسلوا صادقون وصدقون لأن ربنا جعل قبول للكلام دا والكلام دا جعله رفض في قلوب العباد عشان كده حتى نعرض يعتقدوا خلاصة الجدعين ما يعرفوش يفهموا الكلام دا يعني ممكن يوصد النتيجة اقول لك إن, ان احنا بنام في استفاة اللي بيسموها توهي من التشريح خلاصة الكلام وهم كنتم ابدأ على الكلام الباسد بتاعهم ده وانا تيوه تيوه تيوه تيوه تيوه انت خلاص الكلام ده نه الحمد والله فالحاجات اللي ما تبديه خلاص مش لديه نتيجة واشتا تيوه احنا بتختار كتاب معالي القبول عن غيرين على الكتب لانه مؤعظم كتب العداء التانية فيها ايه فيها من الكلام بكثير جدا وذلك الواحد ما نقعد نتكلم عن آيات وأحيث ده رحمة الله ربك ما نقعد نتكلم عن الكلام ليه شخص باته ما نقعد نتكلم عن الكلام طب. ولكن ايه فايدتها فالحمد لله والله شكرا والمنهج الجعل منهج السنة فاحتمل يعني نجد رؤيتنا عليك قول أبي الحسن أشعره إن الله عز و الله يتبع على عرشه كما قال يليق به من غير طول الاستقرار كما قال الرحمن العرش استوى قول السياق يبدو أنه يمتزل أهو كده كده يعني يقول إن اتواء معناه كما أكبر يليق واستوى يتجال من غير طول الاستقرار دي وهذا أمر لم يارد نفيه وورد بطرق ضعيفة بعض السلام لابتا تفسير الاتتواء بالاستقرار ولكنه ليس بسهلش ونستوعب الفساد واستنك في ايه بالارتفاع والصعود والعلوع والاستقرار ده لا لقناه من القيم عن مقاصد الاغرض ولم يعتمده السلف ولم يقبل وجوده وبالتالي فاحنا لا احنا فيه ولا عنه المساس بالاستقرار ده كالعصبه بمعنى لك الاعتذار نعتذر لله ونطلب منه ان يعفو عنا وان يعني يقبل ما عبرتها وله الحمد افضل الله على كل حال لما المستعاده لطلب العدل بمعنى انك لك الحق علينا يعني نحن يا ربي لا نزعم اننا قد ديننا عليك وانك يعني لم تعطينا ما وعدتنا لك العدل انت يا رب لك الحق علينا الميزان مخلوق للمخلوقات المخلوق عند الله عز وجل لا يجري فيه اعماله والاشخاص والكتب والقران وله كيفاته يدي الاخرى الميزان الميزان ده مخلوق من الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الرب عز وجل حول السلام ثم بساطها فتربدت فيها ادم وذريته الله جعله في يده ستره كيف ذلك ذلك ما المقصود منه كلام مفهوم واضح ان الله جعل ادم وذريته في كفه سبحانه وتعالى على كفه ها؟, ها خيره وبعد ان اختار جعله في قبضته ير بقى لما خيره اختار اليمنى جاء له فيها الله اعلم بالاول دول يكون في اولكم بعده رؤيه المراجعين رضمنا احنا رجحنا ان كل اهل موقف يرون فيمكن كان تراجع تقديم ذلك في درس شيء هل يمكن نقول اراده شرعيه ومشيئه كونيه على اعتبار ان الاراده تتم او لقدات الدم لا ما يفعش يقول لهذا تتم ولا تهمني هي أراضة شرعية وإراضة كونية المشيء لم تريد إلا كونية قال المساق الغرر معنا أنه مروع خلق أكتاب للأكتاب نعم قال هناك فرقة ما تتقدره مساق الفطرة مساق الفطرة أثر من أثر المساق الأولى كلام نيجاتيب والتحاول كلام مغرض جدا في الموضوع إحنا شرحنا موضوع الأول الكتاب للخصي لهو بيجعل إني إيش أصل المساق الغررر إيش التحاول في الخيطة وكرام من قبل ايه ان قبل ايه الحنفى شرحها خالص لو ان الله يعلم كلمه اقل من الاسر الذي راه في الكتاب يعني لو يع... هو طبعا يعلم مفيد وغفيكم ايها العلماء انه يعلم عدد غير ان اقل كلمه في هذه الورغين في رسال العرب وفي اصل الناس كلمه دي يعني لا نعلم في رسالكم هو ادرا الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى